ينزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده تنزل الملائكة بروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشيكون خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا ولكم فيها جمال حين, حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس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 هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا منه شراب ومنه شجر وَمِنَ الْجِبَالِ به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لايه لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وَمَا أَذَرَ أَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا الْأَلْوَانُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمِهِ يَذَكَّرُونَ وَهَا الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِجًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُرْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا, ولتبتغوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وللنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أَفَلَا تذكرون وإن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 فايان يبعثون الهكم اله واحد فالذين لا يؤمنون بالاخره قلوبهم منكره وهم مستكبرون لا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ وَإِذَا قِيلَ لهم مَا دَاءَ إن ربكم قادو أساطير الأولين ليحملو قالو كاملة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يغلونهم بغير علم ألا ذكر الذين من قبلهم فاتى الله بريانهم من القواعد فخر عليه السقف فأتى الله بنيانهم من القواد فخوا عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين, أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيه؟ على الذين اوتوا نلتئم الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلاء إن الله عليم بما كنتم تعملون فَادُخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَنَبْئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْمَا دَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أَحْسَنُوا في هذه الدنيا حَسَنَةٌ ولدار الْآخِرَةِ خير ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الألهار له لهم فيها ما يساءون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 فاصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا ما عبدنا من دونه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 ومنهم الحقت عليه الظلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُهْدَى مَنْ يُضَلُّ وَمَا لَهُمْ, وما لهم مِنْ نَاصِرِينَ وَأَقْسَمُوا بالله جَهْدَ أَيْوَانِهِمْ يا اللَّهُ الله من يموت بلا وعد عليه حقا ولكن بلا وعد عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نقول له فيكون والذين هاجروا في الله من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 أنتنا ما تعلمون بالبينات والزبط وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكروا أفأ من الذين مكروا السجئات أي أخفف الله بكم الأرض أو أي الله بكم الأرض أو يأتيكم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذكم. او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف فان ربكم لرؤوف رحيم أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْئًا يَتَفَيَّأُ ظلاله عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَائِلِ يَتَفَيَّأُ ضِلَالُهُ عَنِ اليمين سُجَّدًا لِلَّهِ سجداً لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم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 وَلَهُ مَا فِي السَّمَاةِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ عَاصِبًا أَفَغَيْرَ الله وَمَا عَبِكُمْ نعمت فمن الله قط ما إذا مسكم الضر فإليه تجئون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق من انكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعظمون نصيبا مما رزقناهم، دَالَّهِ لا تسؤن كنتم تفتغوا. ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون واذا ما بشر احدهم بالامه تاباً لوجهه مسوداً وهو كضيب ولوجهه مسوداً وهو كضيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به ايمسكه على هون ام يدسه في التراب الا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة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 ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسن لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون قُلْ لَقَدْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ اللَّهِ مِن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ولا أن نزلنا عليك الكتاب الا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدى رحمه لقوم يؤمنون والله ان انزل من السماء ماء فاحيا به الارض بعد موتها ان في ذلك لايه لقوم يسمعون ان لكم في الانعام لعبره نسقيكم مما في بطوله من بين فرث ودم لبنا خالصا ودا من لبنا خالصا سائضا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقدون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك دلنا يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي ومنكم من يرد إلى أرض للعور لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قادر والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برا الدين رزقهم على مملكة إيمانهم فهم فيه سواء افبنعمه الله يجحدون والله جعل لكم من انفسكم ازواجا وجعل لكم من ازواجكم بدين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُونَ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ فلا تضربوا لله الأمثال ان الله يعلم وانتم لا تعلمون ضرب الله مثلا ابدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوى الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين احدهما ابكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما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 وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من مطون أمماتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والبصر والأفيدة لعلكم تشكرون. الم يروا الى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إِلَّا الله إِنَّ في ذلك لَآيَاتٍ لقوم يؤمنون Oloha, już na مِنْ mię, biotyku, وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ من شلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضانكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها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 وجعل لكم من الجبال أَكْنَانًا وجعل لكم وجعل لكم سرابيل تقيكم الحرى وسرابيل كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلموا فإن تولوا فَإِنَّمَا عليك البلاب المبين يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ فَمَن يَكْفُرُ بِهَا وَيَوْمَ نَبَأَتُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَهُمْ يُسْتَعْتَبُوا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ قالوا ربنا هؤلاء سركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذِنِ السَّلَمَ وَظَلَّ عَنُمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زَدْنَاهُ زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَا أُولَاءً وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ بسم الله ورحمه وبشرى للمسلمين الله يأمر بالعدل والإحسان وإيه تنهائد القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون واوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقوت غزلها من بعد قبه ان كانت تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ام تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أرضان الأمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم الْقِيَامَةِ ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِ يُظُلُّ مَنْ يَسَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَسَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما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 انما عند الله هو خير لكم انما عند الله خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولا يجزين الذين صبروا اجرهم باحسن مما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا فلنحين نحينه، فلا نحينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم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 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوهُ إِنَّمَا سلطانه عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مشركون وَإِذَا بدلنا آيَةً مكان آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قالوا قَالُوا إِنَّمَا أَن تَمُفْتَقَ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قل نزله, روح القدس من ربك بالحق قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشروا للمسلمين وَلَقَدْ نعلم أَنَّكُمْ يقولون إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بشر لسان الَّذِي يلحدون إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مبين Wszystkich, którzy są Bi stanie zobaczyć, jak ما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون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 وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ الضَّلَالِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون فضرب الله مثلا قريه كانت امنه وطمئنه ياتيها ياتيها نسقها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجور فعذاقهن الله لباس الشؤم والخوف بما كانوا يسمعون ولقد جاء اخو رسول منهم فكذبوه فاخذهم العذاب كذبوه فاخذهم العذاب وهم ضالعون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدوا إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به من اضطر غير باغ ولا عناد فإن الله غفور رحيم وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَةُ كُمُ هذا هَذَا حَلَابٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَهُوا عَلَى اللَّهِ كذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم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 وآتيناه في الدنيا حسنة وَإِنَّهُ في الْآخِرَةِ لمن الصالحين ثم أرحينا إِلَيْكَ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جئنا السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما فيما كانوا فيه يختلفون أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجهدهم بالتي هي أحسن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 وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن في, فِي ضَيْقٍ مَا يَمْكُرُونَ إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون